هنوال الترتيب دي واحنا واقفين مع بعض كده في جداية اللولة الجديدة سنة الجديدة قبل ان ننتج نصلي صفة التنين البيت الاولاني القرار نقوله مع بعض البيت الاولاني هو القرار بس اه كتاب. لأنه ليس عبدًا بلا خطي الله وليس عبدًا بلا خطي كلنا مع بعض بدر بدر حكا بدر حسامي على تلا راسو I'm